كلما ألقى فيها فوجوس أALEHUM خزنتها سأALEHUM خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء من إن آيات في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير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 فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم، فكيف كان لكير؟ أو لم يرو إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما أمسكون إلا الرحمن.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 Kul, yang dera kamu di bumi, dan kepadanya kamu berpura-pura. Mereka berkata, "Kapan janji ini? Jika kamu berjanji." Aku berkata, "Hanya ilmu dari Allah, dan aku adalah orang yang jelas. Jika كفرو، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، قل أرأيتم إن أهل كني الله وَمَمَعِيَ أُرَحِمَنا، فَمَيْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، قل وَرَحْمَةُ آمَنَ النَّبِيُّ وَعَلَيْهِ